Alhamdulillah, me oleme meenud, roos, meenud, roos, meenud, meenud, meenud, meenud, meenud, meenud, meenud, meenud, meenud, meenud, meenud,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 وهدى ورحبة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما كِتَابٌ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ ذِكْرَاتِهِمْ غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُونَ لَهُ إِنَّمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم كَذَّبَ كذب بآيات الله وصدف عنها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 ar الرحيم ar-raheem Malki yäum iddien Iyaka nabudu Iyaka nastavim Ihdina siraat al-mustakim Siraat allaveel an'amta Alayhim Veyri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 فَإِنَّ لَهُ عَشْرَ أَمْثَالِهَا وَمَنْ نَجَا مِنَ السَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَاءُ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صراط إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ الصَّلَاةَ وَالنُّسُكَ وَالْمَحْيَا وَبَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ Kul agaira Allahi äbغi raba Wohu rab kul şey Wala teksib kul nufs illa alaiha Wala tazir wazirata Wazir ökra urijuukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun wa huwa alladhi ja'alakum khala'if al وَرَسَنَ نَعْظًا لَكُمْ ثَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتِ الَّذِي يَبْلُوكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْيْقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ